موسيقى كفي سوريا مذن منحكة ماء ملطحة أصوات مهشجة نيران مضطرمة مستشفيات مكتظة بالجرحة أرى رجلا عجوز صلي بالمسجد ورمي بعنف فراح ينفظ أنفاسه الأخيرة امرأة تتنفس الصعداء بالألم حولها طفل صغير وتغطي بالدماء فتات بعمر الزهور قد كبلت يداها وقف ما ونزع حجابها فنهبت هرامتها شاب وسط ضلقات ميرانية voi, minne se daa? Voi,